بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعت ربك وما قلا قال الآفرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضاء